الله أكبر الله وأكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر و لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الله اكبر ولله الحمد